وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعون أَحْسَنَةً وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم أنهينا في الدرس الماضي الأدلة الأربعة على وجود الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود وواجب الوجود لما نرى في الكون من ممكنات وحكمته عالية في الذي خلقه وواجب الوجود لما نرى في الكون من اتقان بليغ هذا كله وقفنا عنده وقفة سريعة في دروس الماضية واليوم ننتقل إلى صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه قبل الحديث عن أسماء الله الحسنى وعن صفاته لا شك أنكم إذا دخلتم إلى بيت وكان هذا البيت غاية في الإتقان غاية في التناسب غاية في التزيين، غاية في الأناقة غاية في الفخامة لا بد من أن تستمد أن الذي صممه والذي بناه والذي كساه والذي زينه والذي فرشه والذي رتبه ونسقه غاية في الذوق فنحن في الدروس الماضية استنتجنا من هذا الكون استنتجنا أنه لا بد من وجود خالق له لأن للخلق خالق ولكل نظام منظم ولكل صنعة صانع ولكل صنعة متقنة صامع متقن ولكل سير مسير اليوم قبل البدء بأسماء الله الحسنى لا بد من أن نقف عند فكرة واحدة وهي أن الإنسان بإمكانه أن يستنتج من خلق السماوات والأرض فضلا عن حقيقة الوجود لا بد من أن يستنتج من خلق السماوات والأرض أسماء الله الحسنى أو صفاته العليا فإذا علمتم مثلا أن الأرض تدور حول الشمس بسرعة ثلاثين كيلومتر في الثاني الواحد وأن الأرض بقاراتها الخمسة وبحارها ومحيطاتها وجبالها وسهولها كلها محمولة في الفضاء وكلها تجري حول ثلاث ما لا بد من أن تستنبط أن الذي يحركها والذي بيده, بيده والسماوات مطويات بيمينه لا بد وأنه قدير فالقدرة واضحة إذا علمت أن الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة وأن الشمس متألقة منذ خمسة آلاف مليون عام وأن بين الشمس والأرض مائة وستة وخمسين مليون كيلومتر، متر وأن هناك نجوم تتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما وأن في الكون مليون مليون مجرة وأن في كل مجرة مليون مليون كوكب وأن بعض المجرات تبعد عن الأرض ثلاثة عشر ألف مليون سنة ضوئية وأن الضوء يمشي في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلومتر، فكم يمشي في الدقيقة كم يمشي في الساعة كم يمشي في اليوم كم يمشي في العام هذه المجرة بعدها عنا ثلاثة عشر ألف مليون سنة ضوئية من هذه الأرقام والحقائق التي أصبحت بديهية في هذه الأزمان تستنبط أن الله سبحانه وتعالى قوي من النظام الدقيق الذي الذي تسير عليه تستنتج أن الله سبحانه وتعالى عالٍ يعني إذا رأيت آلة ضخمة يزيد حجمها عن حجم هذا المسجد في آلات عملاقة آلات حفر هل يعقل أن تصدق أن دكانا في بعض أسواق دمشق صنعتها؟ مصنع هذه الآلة الضخمة هل تقبله أن يكون دكانا في بعض الأزقة في دمشق؟ لابد من أن يكون معمل هذه الآلة يحتل آلاف مؤلفة من الأمتار المكعبة. لابد من أن يكون في هذا المعمل يعني عدد كبير جدا من المهندسين. لابد من أن يكون في هذا المعمل خبرات مترافمة. منذ عشرات السنين. لا بد من أن يكون في هذه المعم في هذا المعمل مواد أولية ثمنها مئات الملايين مواد أولية على كوادر فنيين على مهندسين على تطامين على أجهزة عالية الدقة نظام إداري دقيق هذه الآلة لا بد لها من معمل. فهذه الأرض وما فيها هذه المخلوقات. وما تنتاز به من دقة متناهية لابد طبعا في الدروس الماضي لابد من خالق خلقه أما اليوم ما صفات هذا الخالق يجب أن يتصف بالعلم لأن الكون مبني على علم متناهي في الدقة لو أخذتم جسم الإنسان هو أعقد آلة في الكون يعني العين وحدها فيها علم لا ينقضي طبعا نحن هنا في هذا المسجد نتكلم حقائق مبسطة جدا أما ما قولكم لو رأيتم في بعض المكتبات عشرين أو ثلاثين أو خمسين مجلد بأصغر حرف وأرقي ورق وأسمك حجم كلها عن القلب وكتب أخرى عن العين إذا واحد درس بدولة مثلا متفوقة في هذه العلوم درس العين فقط يعني يبقى سنوات طويلة يقول لك هناك مئتي مئتا كتاب أخذنا أسماء هذه الكتب كمراجع عن العين أنا أعتقد أكثر من ذلك يعني آلاف عن العين كتب الذي اختصت الأذن والحنجرة والأنف كتب مطول عن الأذن المختص بالأورجة بالشرايين بالأوعية طبيب أوعية طبيب بولية جهاز البولي وحده عالم قائم بذاته طبيب القلب طبيب العصبي المختص بالأمراض العصبية يعني يكفي لو لم تقرأوا يكفي أن تذهبوا إلى بعض المكتبات الحديثة وتلقوا نظرة على بعض الموضوعات هذه الكتب التي في المكتبات إنما هي علم الله عز وجل كشوفات الإنسان كشف بعض الحقائق سجلها في الكتاب الإنسان ما... الإنسان ما خلق هذه الحقائق كشفها فرق كبير بين أن يكشفها الإنسان وبين أن يخلقها الله هو الذي خلقها والإنسان كشفها وكلما زدنا في العلم تعمقا زاد علمنا بجهلنا وقال بعض العلماء لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة يعني أنا أريد أن نبقى في جسم الإنسان لو يتاح لك أن تذهب إلى مكتبي وتنظر ماذا كتب عن العين ماذا كتب عن اليد ماذا كتب عن بعض الأمراض ماذا كتب عن الكليتين ماذا كتب عن أمراض جهاز الهضم أمراض الكبد أمراض الحساسية أمراض المفاصل طبيب مختص بالمفاصل الأربطة والمواد الزلالية والمواد الزيتية والغلاف الغضروفي، وحركة المفصل، طبيب العظام اختصاص مستقل يعني إن أتيح لك أن تقرأ أو أن تطلع على نشرة لأطباء دمشق مثلا تلاحظ اختصاصاتهم طبيب نسائي موضوع الولادة والرحم عالم قائم بذاته أطباء من أعلى مستوى يدرسون عشرات السنين طبيب أطفال الطفولة عالم قائم بذاته طبيب أمراض عصبية طبيب أمراض عقلية طبيب عظام طبيب هضمي طبيب في الغدد الصم مستقل طبيب في الأنف والأذن والحنزرة طبيب للعيون طبيب أسنان كان طبيب الأسنان في مكتبته مئة كتاب عن الأسنان هذا علم الله عز وجل هذا علم الله الله سبحانه وتعالى سمح للإنسان أن يعرف بعض الحقائق عرفها فألفها في كتاب فهذا علم الله عز وجل لو انتقلت إلى علم الفيزياء تلاقي إذا كان وقع تحت هذا كتاب باللغة الأجنبية تلاقي 30 صفحة مراجع كل صفحة فيها 40-50 اسم كتاب هذه الفيزياء الحرارة باب كبير الضوء باب كبير الحركة باب كبير الصوت باب كبير الكهرباء باب كبير الفيزياء النووية موضوع مستقل الكيمياء العضوية الكيمياء اللاعضوية الكيمياء المعدنية الكيمياء الفيزيائية يعني أبواب لا تغلق فإذا ذهبت إلى موضوعات الفلاك شيء لا يصدق فإذا انتقلت إلى عالم النبات كم كتاب فيه إذا انتقلت إلى عالم الحيوان إلى عالم الأطيار إلى عالم الأثماك كم نوع من السماك بنية السمكة أنواع الأثماك بحسب حجومها بحسب وظائفها بحسب توحشها، بحسب نموها بحسب أسرها النباتات التي تنمو في البحار عالم قائم بحث قائم بذلك النباتات النهرية الأسماك النهارية، الأسماك المياه المالحة، الهلاميات، الرخويات، يعني هي كدة عناوين كل شيء، كل علم توصل إليه الإنسان إنما هو علم الله عز وجل هذا علم الله الإنسان كشفه فإذا ظن أنه عالم فهو الجاهل هذا علم الله وما أتيت من العلم إلا قليل فكل ما في الكون ينطق بعلم الله كل ما في الكون ينطق بقدرة الله أرض بحجمها الذي تعرفون إذا دخلت في ثقب أسود في الفضاء الخارجي يصبح حجمها كالبيضة بالوزن نفسه عشرة آلاف مليون مليون مليون طن يعني عشرة, عشرة أمامها ستة وعشرين صفر وزن الأرض هذه الأرض إذا دخلت في ثقب أسود من ثقوب الفضاء انضغطت فصار حجمها كالبيضة تماما. بالوزن نفسه هي قدرة الله عز وجل كل شيء ينطق بقدرة الله كل شيء ينطق بحكمة الله. الحكمة الأشياء الممكنة الله عز وجل اختار هذا الممكن من بين مجموعة كبرى من الممكنات. هذه حكمة الله. لطف الله عز وجل. الهواء بينما هو يحمل طائرة وزنها 150 طن فيها 20 طن ركاب. ومئة وخمسين طون وقود 320 طن طون يحملها الهواء إذا هو بيننا تمشي من خلاله فالهواء دليل على لطف الله عز وجل لطيف الهواء شيء مخيف إذا تحرك اقتلع مدنا بأكملها مدن في أعاصير تهب في بعض بلاد أمريكا لا يبقى من المدينة شيء عندي صور مدينة بأكملها تصبح أثرا بعد عين في قرأة قصة في بعض المجلات أن رجلا عنده بيت فخم ذلة وأمام هذه الذلة سيارته وكان مسافرا عاد إلى بلدته وقد أصابها الإعصار فلم يجد من بيته وسيارته إلا المحرك على بعد خمسة عشر كيلومتر يعرف طبعا رقمه المحرك وجده فقط هذا الهواء إذا هب دمر كل شيء فإذا سكن شيء لطيف بيننا لا يعيق الرؤية طيب لو فرضنا بناء ثلاثين أربعين طابة أريد أن دخول إلى الطابق الأرضي يعني كل خمسة أمتار في عضابة نصف متر ضلعة تلاقيها العضادات هذه تعيق الرؤية هل تستطيع أن تحمل بناء شامخ على أعملة تمسي من خلالها هذا الشيء فوق طاقة البشر هاي جاذبية الله الذي رفع السماوات ايه بغير عمد ترونها هناك عمد ولكنكم لا ترونها هذه العمد لا ترونها أنتم هي موجودة حتى أن بعض العلماء قال القمر مرتبط بالأرض بجاذبية لو مثلت بحبل فولاذي مطفور من أمتن أنواع الحبال لكان ثخنه خمسين كيلومتر. قطره، قطر هذا الحبل خمسين كيلومتر. هذا الحبل يمثل انجذاب القمر إلى الأرض. طب وأما انجذاب الأرض إلى الشمس، لو أن هذه الانجذابات كانت ممثلة بحبال فولاذية، هل لا ترى في السماء شيئاً؟ كلها شبة من الحبال. هذه الحبال موجودة. لكن ثلاثة راح لطيفة تطير عبرها في تجاذب تجاذب بين الكواكب وأن وأنت تمشي بين هذه القوى المتجاذبة هذا لطف إلهي الماء لطيف جدا الماء لا لون له لا طعم له لا رائحة له ينساب في صفة النفوذ يعني إذا كان في شق بال بالإبريق يعني ما لا لا يقاصر بشدة دقته لا يقاصر فتأكل ربع ساعة نقطة نقطة نقطة شديد النفوذ من أشد السوائل نفوذا الماء يعني يكاد ينفذ في أماكن لا ترى فتعامينش نفوذه شديد ترخو سريع الماء لا لط... دليل له الماء وإذا ربنا عز وجل حب يعني يقلع سن طفل مباشرة بدون طبيب أثنان لا بده إبرة مخدر لا بده الطفل يبكي أثناء الطعام بيلاقي سنه صار بصمه فالعلماء درسوا موضوع السن لقوا بدوب من بالتسلسل إلى أن يبقى معلقا على نقطة إذا جاءه ضغط يسير هذا قلع السن عن طريق الله مباشرة في ألطف من هيك؟ بيحتاج لبنج، بيحتاج لأبري، بيحتاج ل... يمسك له أبوه إيدي للطفل، والابن عم يبكي؟ هذا لطف الله عز وجل شوف، إذا واحد حبي عطرة بعطر عطر مشايخي، يومين نزعوش، مسك وردة، هذا عطر إلهي، شما؟ ما في ألطف من هيك؟ إذا حبيت تاكل أكلة حلو من صنع الإنسان، بالت مثل لا على المعدة إجيت كل برد آمي. كل تفاحة شيء خفيف في في تصميم لطيف بنية الفاكهة نوع سكرها قوامها نوع نوع المواد فيها لغايته في اللق ففي في بالكون أدلة كثيرة على لطف الله عز وجل وعلى علمه في في أدلة وعلى قوته في أدلة وعلى غناء إذا أعطى أدهاش يعني أنا مرة شفت سنبولة فيها خمسين شفت أمحة أنبتت سبعة عشر سنبولة عددنا بعض السنابل وجدناها خمسين قمحة يعني ألف وسبعمائة وخمسين قمحة من قمحة واحدة إذا أعطى أدهج كريم إغرام البذور ينتج طون يعني مليون بعض إغرام البذور الخضروات بعض أنواع الخضروات إنتاجه مليون ضعف إذا أعطى أدهش من حين لآخر ربنا عز وجل يعني بيضاعف هك أضعاف مضاعفة تلاقي هالضمان أخذ المشموش بخمس ورقات يبيعه بعشرة أم باعه بورقه ورقه ونص أنت شو السبب لأنه الكمية خمس أضعاف الكمية المعقولة سنة بالترى كرال سنة المشموش سنة الدرائن اتبهدل سعره اتبهدل قلب البائعين الثاقفيين زعجوا إسكان هبوط السعر. يترووا إهانة للثاقفي هذا هذا قيمته عشرة آلاف كيلو. إن بعث ورقتين محوينتو إن بعث ورقتين. أما المؤمن بنسر إسكان السعر نزل. ليأكل عباد الله من هذه الثاقفه. إذا أعطى الله عز وجل أدهش. حشت القطر مية وخمسين مليون طن مية وخمسين ألف طن بطاطا. بطرق إنتاج السنة الماضية ثلاث مية وخمسين طن ألف. ينبعب سؤالها بخمسة وثلاثين أرشب في له من حين لآخر الله عز وجل يعطي أمثيل كريم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كل شيء عندنا خزائنه أمطار عم أم بقرأ بعض النشرات يعني للآن مضى كم شهر من الشتاء شهرين تعريبا أكثر المناطق ميتين وخمسة عشرين وخمسين نازل مقابل 13 ملي متر العام الماضي 15-20 250 ملي متر مقابل 20 السنة متر الماضي. قالوا الماضي بقى مبأسي سنوات عجاف قالوا خطوص المطر انتقلت قالوا تصحر قالوا جفاف قالوا قالوا أنت كل هالأقوال ذهبت أدراج الرياح جاءت في الأمطار جاء في السلوج أذكر سنة جاء بها السلج هذا العام وقت مبكر جدا. إذا أعطى أبهش كريم غني لطيف رحيم، هل أقول لك ما كيف تكشف رحمته من رحمة الأم؟ ما في واحد ما في بحياة أم كان زوجة أم لأولاده كان أمه يشوف الأم. كيف تعطف على أولادها هذه مسحة من رحمة الله للإنسان. أتلقي هذه المرأة بولدها إلى النار؟ قالوا معاذ الله قال والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها هذه رحمة الأم الله عز وجل عادل لو سألت بعض القضاة، لو قرأت كتبا تتعلق ببعض الجرائم تحس أن الذي هدانا إلى المجرم هو الله عز وجل يعني على أبسه سبب على أبسط سبب ألقي القبض على المجرم هذه عدالة السماء الله عز وجل العادل الذي أريد أن أقوله أن الكون إضافة إلى أنه دليل قطعي على وجود الله عز وجل هو دليل أيضا على صفاته وأسمائه فكما أنك إذا رأيت ناقلة نفط كبيرة تتسع لمليون الآن في حوالي مليون صار هذا أحدث رقم مليون طن لا تقول قاعدة صنعها في نبع بلدة مثلا تبدأ أن ناقلة النفط اللي تتسع لمليون طن صنعت نبع بردة بالبحيرة الصغيرة مستحيلة، لابد من قاعدة بخمة كم طن حديد فيها، كم مهندس؟ يقال المحرك الذي يحرك دفتها يمكن ألفين حصان قلروتو تحريك الدفة فقط، كي؟ رئيس مرسورة للدفة بحر، يعني شيء لا يوصف، يعني سمك السماك سمكه في حوالي ترباع المتر وصفيحة كبيرة جدا. وراء فراس كبير يعني بألوف الأحصنة من أجل أن تسير ومع ذلك مثل هذه الناقلة تحطمت في بحر الشمال إثر عاصفة من عواصف البحار وغرقت وتلوث البحر بالنفط من حين لآخر الله عز وجل مثلما صنعتم باخرة شامخة عاصفة واحدة تحطمها كل ما أريد أن أقوله في هذا الدرس هو أنك تستطيع أن تصل إلى أسماء الله الحسنى من خلال الكون وأنك إذا فكرت في كل شيء حولك ترى رحمة الله انظر إلى طفلك الصغير ترى أن به مسحة من جمال الله عز وجل تجلى الله عليه باسم الجميل انظر إلى الوردة الجميلة هذه الأزهار أخذت مسحة من جمال الله. فمن أسماء الله عز وجل إن الله جميل يحب الجمال. فعل الجبل الأخضر هذا اللون الأزرق للبحر من أعطاه هذه الدرجة؟ تأمل في بعض الأزهار الألوان. يعني من من يقدر هذا الشيء صانعو الأصبغة خبراء الأصبغة يقول لك أنا أستاذ في الألوان. طبعا هم بذلك الطبيعة. أما الذي علم المهندسة أن يضع الألوان المناسبة هو الله سبحانه وتعالى. انظر إلى فراشة. انظر إلى بعض النباتات. انظر إلى اللون الأصفر للتفاح. كيف يوشح بخد أحمر؟ هذا المنظر. انظر إلى لون الكرز. انظر إلى لون الخيار. هذا اللون الأخضر اللماع. أخضر الداكن. يعني كل شيء أمامك له ألوان جميلة جدا. في كتير لوحات زيتية الفواكه. الفاكهة ذات منظر رائع جدا. انظر إلى لون البطيخ الأحمر. كم هو جميل. هذه كلها مخلوقات تجل الله عليها باسم الجميل. أيام بيلك منطقة جميلة بحار بحر جزيرة خضراء مثلا سماء زرقاء أشجار خضراء أزهار حمراء صوت الشلال ترتاح له لكنك إذا دخلت إلى معمل لا تتحمل صوت الآلات قد يكون صوت الشلال أكثر صخبا لكن هذا الصوت من تصميم الله عز وجل انظر إلى زغردة العصافير صباحا انظر إلى صوت الشحروف تحس أن الله جميل انظر إلى شجرة يعني هي سموها صنوبريات لا, لا, لا تشبع من النظر إلى شجر السرو شيء جميل في أشجار سر متطاولة في أشجار سر كوكبية في أشجار سر على شكل صفائح شيء جميل جدا يعني ماذا أقول كل ما في الكون ينطق بأسمائه الحسنى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد السعيد من نفذ من خلال هذه الآيات إلى خالق الأرض والسماوات السعيد من عرف الله من خلال هذه الآيات وسوف نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله بأسماء الله الحسنى إسماً إسماً ونوضح مدلولاته ونضرب عليه الأمثلة والله ولي التوفيق والآن إلى إحياء علوم الدين سوف يعني أسرع في إنهاء الحقوق التي على المسلم لإخوانه المؤمنين طال بين الحديث عن هذه الحقوق ولسدة طولها خشيت أن تنسوا أن تنسو موضوعها نحن في موضوع ما على المسلم من حقوق للمسلمين فأذكركم بعناوينها سريعا في حقوق المسلمين عليك أن تحب الخير لهم وأن تمتنع عن إذائهم وأن تتواضع لهم وأن تعفو عن إساءتهم وأن لا تهجرهم وأن تحسن إليهم وأن تستأذنهم قبل الدخول عليهم وأن تفي بوعدك معهم وأن تنصفهم من نفسك وأن تحسن جوارهم وأن تنزلهم منازلهم وأن تصلح ذات بينهم وأن تستر عوراتهم هذا كله درسنا سابقا وأن تتقي مواضع التهم وأن تشفع للمسلمين عند من يرجون, عند يرجون عنده الشفاعة وأن ترشدهم وأن تسلم عليهم وأن توقر عالمهم والتعطف على صغيرهم وأن تصون أعراضهم وأن تشمت عاطسهم هذه أخذناها في الدرس الماضي؟ تسميت العاطس؟ ما أخذناها؟ يقول العاطس الحمد لله على كل حال ويقول الذي يشمته يرحمكم الله ويرد عليه العاطس ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين فإذا قال ذلك فليقل من عنده يرحمك الله فإذا قالوا ذلك فليقل يغفر الله لي ولكم وشمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطسا ولم يشمّ آخر فسئل عن ذلك أو فسأل الذي لم يشمت عن ذلك قال إنه حمد الله وأنت سكت لأنك سكت لم أشمّ تهذيب نبوي وقال عليه الصلاة والسلام يشمت العاطس المسلم إذا عطس ثلاثا عطس يرحمكم الله مرة ثانية يرحمكم الله ثالثة الرابعة حاج يعني الرابعة فإن زاد فهو زكام أدم رشيح تركوا بقى فإن زاد فهو زكام وروي أنه صلى الله عليه وسلم شمت عاطسا ثلاثا فعطس أخرى الرابعة فقال إنك مزكون اللهم اصلي عليه وقال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس غض صوته في أيام واحد بالبيت عوض ما يغض صوته ببالغ بصوت العطس يفير اللايمين كل يكن كان إذا عطس غض صوته واستتر بثوبه هكذا قلت لعروزاز أيام أنا أكل واحد على مائدة، بيعطس عطسه، بغطية كله بروزال عطاسه فالنبي الكريم كان كان يضع ثوبه على فمه إذا عطس، أو يده، وروى أبو موسى الأشعري أن اليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله، يتعاطسون يعني يصنعوا العطاس ليقول لهم يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله اللهم على إذا عطس واحد بال أمامه يهديكم الله ويرحمكم الله وروى عبد الله بن عامر ابن ربيع عن أبيه أن رجلا عطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يرضي ربنا والحمد لله على كل حال فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من صاحب هذه الكلمات هو معقول واحد وعن صلي عتص الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا يرضي الله ولا حول ولا قوة إلا بالأمر ضيع صلاع الآخرين فالنبي كان رقيق الله مصلي عليه هذا عن براء سواه فقال النبي الكريم من صاحب هذه الكلمات قال أنا يا رسول الله ببراءة ما أردت بهن إلا خيرا فقال رأيت اثنين عشر ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها يعني إذا ما بريء وما لا يقصد شيئا ما أحب خجله أثني عليه الله مصلح عليه مع أنه خالف السنة بهذا يعني هاي تعليم إن إذا واحد شفته بريء لا تعمفو تعنيف. مدام طل مدام نوايا شريفة، مدام هدفه عالي وغليظ. لا تعمفو. هاي هاي درسنا بليغ. أثناء الصلاة ماذا قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يرضي الله رب كما يرضي ربنا والحمد لله على كل حال. بكم كان الحمد لله كل سوا. قال صاحب هذه الكلمات قال أنا أنا يا رسول الله والله ما أردت بهن إلا خيرا فقال رأيت اثني عشر ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبه ويقول عليه الصلاة والسلام العطاس من الله والتفاءب من الشيطان وإذا تثاؤب أحدكم فليضع يده على فيه فإذا قال ها ها يعني فتح فمه فإن الشيطان يضحك من جوفه في واحد امتحن شخص قال له هل تذكر في السنة المطهرة كيف كان النبي إذا تفاء جضعه أي يمنى أم اليسرى فالله ما مرت معي يمنى لا معقول يسرى لا يمنى يقول له ما تفاء بقط في حياته اللهم صلي عليه. لا تغلق حالة ما تفاء بقط في حياته هل أزواجه في الخلاء؟ هل عليه أن يقول الحمد لله؟ قال يقولها في نفسه أذبا مع الله عز وجل في الخلاء يقولها في نفسه وعن كعب قال موسى عليه السلام يا ربي أقرب أنت فأناجيك أن بعيد فأناذيك فقال الله عز وجل أنا جليس من ذكرني وحيث التمثني عبد وجدني ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا بلي لدي شر فينبغي أن يتحمله ويتقيه قال بعضهم خالق المؤمن مخالقة وخالق الفاجر مخالقة فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن في الظاهر يعني من السنة أن تتقي شر الفاجر قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن من هنا استنبط العلماء أن المدارات هي بذل الدنيا من أجل الدين وأن المداهنة هي بذل الدين من أجل الدنيا وشتان بين المداهنة والمدارة المدارات من صفات المؤمن والمداهنة من صفات المنافق قال عليه الصلاة والسلام ما وقى الرجل به عرضه فهو له صدقة ما وقى الرجل به عرضه فهو له صدقة وفي الأثر خالطوا الناس بأعمالكم وزايلوهم بالقلوب يعني بحكم عملك تضطر أن تعيش مع الناس عمل معاملة رسمية أما قلبك يجب أن ينكر أعمالهم السيئة وإلا فأنت منهم من غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها وقيل ليس بحكيم لمن لم يعاشر بالمعروف من لا بد من معاشرته حتى يجعل الله له منه فرجة يعني من الحكمة أن تتقي شر الأشرار من الحكمة أن تتقي شرهم بالإحسان إليهم أحيانا أو بمداراتهم أحيانا أخرى وقال عليه الصلاة والسلام شر الناس من التقاه الناس مخافة شره ومن هذه الحقوق أن يجدنب مخالطة الأغنياء ويؤثر عليهم المساكين ويحسن إلى الأيتام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أحيني مسكينا وأمثني مسكينا واحصرني في زمرة المساكين يروى في الأثر أن أحد الأنبياء كان إذا دخل المسجد رأى مسكينا جلس إليه فإذا سئل قال مسكين جالس مسكينا تواضع علامة معرفة الله حزيز هذا الذي تظنه مسكينا قد يكون له مقام عند الله يفوق مقامك ما التعريف قال الفضيل بلغني أن نبيا من الأنبياء قال يا رب كيف لي أن أعلم رضاك عني فقال انظر كيف رضى المساكين عنك هل يرضون عنك هل أنت متكبر عليهم هل تراهم دونك إذا أنا لا أرضى عنك علامة رضاء عنك أن يرضى عنك المساكين وهؤلاء المساكين لا يرضون عنك إلا إذا كنت متواضعا لهم محسنا إليهم في طبيعي. وقيل، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم ومجالسة الموتى. إنه موتى. هل يعقل أن تجت مع مية؟ قيل يا رسول الله ومن الموتى؟ قال الأغنياء. الأغنياء طبعا غير المؤمنين حاشا لله الغني المؤمن تحبه. وتحب الغنى عليه الأغنياء إذا جاءوا في السنة المطهرة المقصود بهم غير المؤمنين أما المؤمن الغني تقول له مؤمن وإفتفع فقط مؤمن لا يضاف على هذه الصفة شيء مؤمن يعني كريم سموح متواضع لا يجوز أن تضيف على وصف مؤمن وصف آخر غني المؤمن يعني مؤمن فقط إذا قلنا غني فقط المقصود به بالسنة غير المؤمن فقال الأغنياء قال موسى يا إلهي أين أبغيك قال عند المنكثرة قلوبه وقال عليه الصلاة والسلام لا تغبطن فاجرا بنعمة فإنك لا تدري إلى ما يصير بعد الموت أتعرف. لا لا تسأل هنيا له. لا تدري كيف يختم عمله. لا تدري إن كان عليه حقوق كيف سيعامل وفق هذه الحقوق. ومن هذه الحقوق الإحسان إلى يتامى المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام. من ضم يتيما من أبوين مسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم من وضع يده على رأس يتيم ترحما كانت له بكل شعرة تمر عليها يده حسنة خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه شر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ومن هذه الحقوق أيضا النصيحة لكل مسلم والجهد في إدخال السرور عليهم قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب المؤمن كما يحب نفسه كيف المؤمن يعني كلام واضح كسم علامة إيمانك الصادق أنه إذا أصاب أخاك خير أصابه خير سر بيت أنت ما عندك بيت هو سر بيت فتح محل وانطلق المحل صار في بيع شيء أنت محل الرداء علامة إيمانك أن تفرح له وعلامة النفاق أن تحسوده على ذلك يعني مقياس حرج علامة إيمانك أن تفرح لأخيك المؤمن إذا أصابه الخير وعلامة النفاق أن يأكل الحسد قلب هذا الإنسان قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة أخيه فإذا رأى فيه شيئا فليمطه عنه إذا بتلاقي خيط على ذلك تقول يا ونلقيك في عيد وهو يحبك انفحه انصح. فيما بينك وبينك وقال عليه الصلاة والسلام من أقر عين مؤمن أقر الله عينه يوم القيامة. يعني مسكن واحد البيت وما عنده إمكان يسكن بيت ثاني ومعاشه عاشه ألفين عما يوقيك خمس مين. ربع معاشه عاشه وبيسوى البيت ألفين بالشهر وبتقدر تخليه من البيت وانت ساكن البيت البحبوحه قلت له أخي هذا البيت سكون فيه على طول وانا رضيان بهالإجراء ما بتعرف اثنين بيجي ترزق بها يعني في أزمة سكن حادة وهذا موظف لا معه أم ينتقل لبيت تاني وانت ريحته يعني تلوط مأم انت أخي وأنا يعني ارتاح ابقى في هذا البيت ساتن انت ساتن البيت بحبوحه وعندك بيت زائد ودخلها في تبير وانا أعطيت إجراء ربع معاشو لا بدي أخليل هذا بيسوى ألفين بيت طيب بيسوى ألفين خليه انتوا ابتجي عاها بهالجسم بدت 800 ألف بأمريكا العملية توفي معه بعدين ريح الناس طبعا هي حالة خاصة كان هيك الوضع يعني ما عنده إمكانية وعنده قدرة خليه وانت ما حبيت تفجعوا بهال بهالشيء فهذا عمل عند الله عظيم طبعا في كمان مستأجر ظالم حتى يكون في في مستأجر ظالم وفي مالك ظالم وفي مؤجر ظالم وفي أما حنوضح المثل هذا الواضح إذا واحد بحبوحة وعنده بيت زائد وما أجريها 20-30 سنة وما عنده إمكانية يطلع منه والبيوت أصبح البيت حقه مليون ليرة وانت ريحته طمأنته هذا عمل كبير انت هالأسرة هي أشعت فيها الأمن والسلامة والطمأنينة لكن النبي الكريم قال من أقر عين مؤمنين أقر الله عينه يوم القيامة يعني أب عطى بنته بيت ساكنه هي وزوجها توفى الأب بدنا نبيع البيت، بدنا ناخد حصتنا منه، والولاد بيحبوها كلهم تجار، وهالأخت أزوجة موظف، بتدخل على هالبيت حزن لا يعلمه إلا الله، مو كل الرب حمال، أختها خليها خليها مطمئنة، خذ بدنا أجر رمزية، خليها مطمئنة، من أقر عين مؤمنا يا الله ما أجمل الحديث، أقر الله عينه يوم القيامة. يعني أحد أنواع الأعمال الطيبة تريح الناس لا تخوفهم لا تقلقهم لا تنسل فزع في نفوسهم أوعد أنا بطالعك في واحد عنده محل تجاري وليم مأجر المحل يعني جاره بعت له بطاقة إنزار بي في نظام قدين كان إذ كان ما دفحها خلال أسبوعين يخلى فورا بعت له بطاقة إنزار ليش بطاقة يا أخي قال له أنا بعت له الكل ما فيني ما بعت له أنت دفع ما هذا أطمأن ما دفع لما ما دفع أقام دعوة عليه أخلى سادس يوم من صدور الحكم جاءته جلطة ومات من أهله أنا سألتك بدفع لا تدفع لي ما ليش أنت أنا لا أنت صديقي بس ما حبيت ما بعت له الكل بعت لك بالزملة خلاه ما يدفع تمام فيك النظام القديم كان خلى ما يدفع، ما دفع بعتله دعوة أخلوا خلصوا المحل فروقهم ميتين تلاتين ألف، خلاب الطريق. من شدة القهر ثالث ثلاث يومات. من أقر عين مؤمنين، أقر الله عينه يوم القيامة. إذا أنت هيك بكتف التمؤمنين الأمن، هذا مشروه بها الشيء خليك فيه، خليك ذعيلنا بس أخي ذعيلنا. في أشخاص يك يطلبوا الدعاء. إلا معنى عميق هذا الدعاء الذي تحسن إليه ليس بينه وبين الله حجاب قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا الحديث يا أخوان من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها أو لم يقضيها ما تمكن. ألبروا ما في عنده راحوا ولا والله ما في إمكانه القوانين ما ما تسمح. هو رأى بزلت جسد أنت رحت معه لكن ما نجحت المسعة. قال هذا المسعة ولو لم يفلح خير كان خيرا له من اعتكاف في شهرين. إذا تمشي مع أخوك خدمته ساعة من ليل أو نهار قضاها أو لم يقضيها. كان خيرا له من اعتكاث شهرين وقال عليه الصلاة والسلام من فرج عن مؤمن مغموم أو أعان مظلوما غفر الله له ثلاثاً وسبعين مغفراً وقال عليه الصلاة والسلام إن من أحب الأعمال إلى الله ادخال السرور على قلب المؤمن أو أن يفرج عنه غما أو يقضي عنه دينا أو يطعمه من جوع وقال عليه الصلاة والسلام خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر يعني أشر أنواع الشر الشرك بالله والإضرار بعباد الله وخصتان ليس فوقهما شيء من البر يعني أبر من البر الإيمان بالله ونفع العباد نخلي بالك أعظم عملين في الأرض أن تعرف الله وأن تخدم الناس وأسوأ عمل في الأرض أن تكفر بالله وأن تؤذي الناس وقال عليه الصلاة والسلام من لم يهتم للمسلمين فليس منهم إذ ما بيعنيك ما بيعنيهم ما بتهتم لمشكلاتهم لست منهم والفضيل بكى مرة فقيل له ما يبكي قال أبكي على من ظلمني إذا وقف غدا بين يدي الله تعالى وسئل عن ظلمه ولم تكن له حجة يبكي على من ظلمه كيف سيكون موقفه منه يوم القيامة آخر حق من حقوق أو قبل الأخير عيادة مرضى المسلمين ومنها أن يعود مرضاهم فالمعرفة والإسلام كافيان في إثبات هذا الحق إذا كنت مسلم وعرفت أنه مريض وقع عليك حق العيادة ونيل فضله وأدب العائدي خفة الجلسة يعني فواق ناقة يعني حلب وناقة طحير معك عصير دقايق مو حلب ما ما حليب ساعتين ثلاثة أربعة فواخ وناقة قفّة الجلسة وقلة السؤال شو معك والله شوي كذي شو شوي يعني ما بقى إلا وين تحكمت شو وصفوا لك في ناس اللي منزل سقير اللي فا بقى قلة السؤال من السنه قله السؤال واظهار الرقه والدعاء بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع بدي اخذ له بيتا اعيدك اياه دي وسطهم لبرا اتحرك وغض البصر عن عورات الموضع وعند الاستئذان لا يقابل الباب تعطي ظهرك للباب، ويدق برفق. هل أنا سيعق بالجرس حط إيدو على الجرس، سيعق. زاي أخي إيش عليه؟ ويدق برفق. مين أنا؟ كيرش شاع. مين أنت أخت؟ أنا. هل ولا يقول أنا من الس من الآداب؟ إذا قل له من؟ وقال النبي الكريم تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته، الله أو على يده، ويسأله كيف هو، وتمام تحياتكم المصاححة، وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا قعد في مخارف الجنة في في أعماق الجنة يعني. وإذا عاد الرجل المريضا خاض في الرحمة خوضا فإذا قعد عنده قرت عينه فإذا أكل عنده شيئا فهذا حظه من عيادته السنة ما يأكل شيء أبداً. الأهل مفاضين يساو وقد أدموا له فواكب فواكب الضرها المريض مثلا حاطين عنده نهريسة منوع ياكل حلو معه سكر اشتهى ياكل طعماشة في أمب ما بدناها الشرابي كله؟ قد يكون المريض مع القيهات كبد والعائد والزائر موسوس أخي ما بدي هي بتعدي ما لا إلا ما بصير بتصير ما الإدارة ما بتصير لا بنحرج المريض لا بنحرج الزائر ولا بنحرج أهل البيت كيف الصوماء بالعيادة ما في ضيافة فإذا أكل شيئا فهذا حظه من عيادته شوف الآداب ما أجمله. خفة الجلسة قلة السؤال إظهار الرقة الدعاء بالعافية غض البطر عدم المقابلة بالباب اتدق الباب برفق مثلا ألا يقول أنا نعم إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة لا و السلام ما يرد الله به خيرا يصل منه إذا كان بيحبه يعني أيام يمرض المرض نافذ إلى السماء يترك نفسه بالمرض للأسان يشعر بمنوع الأجال قد يتوب في المرض وقال عثمان رضي الله عنه مردت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم أعيدك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد قالها مرارا اللهم اصلي عليه ودخل عليه الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مريض فقال له اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك أو صبرا على بليتك أو خروجاً من الدنيا إلى رحمتك يا بتعطي صبر يا بتعافي يا إلى رحمتك يا رب فإنك ستعطى إحداهن ويستحب للعليل أيضا أن يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر هي طرفة بس لطيفة قال سيدنا علي رضي الله عنه إذا شك أحدكم بطنه آلام ببطنه فليسأل امرأته شيئا من صباقها من نأدة ويشتري به عسلا ويشربه مع ماء السماء نوربنا عز وجل فإذا صدنا لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا الصداق وقال العسر فيه شفاء للناس وقال وأنزلنا من السماء ماء مباركة فهنيئا مريئا مباركا شفاء إذا واحد يوجع بطن مولا يطلب من زوجته شيء من صداقة ويشتري به